ந لا تحسبوا شررا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ مما اكتسب من اثم والذي تولى كبره منهم له ூ மிங்கும் லுனி லூல இன் الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرٌ وَقَالُوا هَذَا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا أتوب الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ نَّوهٍ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه أين وهو عند الله عظيم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 يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا بون اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون وَلَهُ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهِ